الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله <تصفيق> ثم الموصول وهو الذي والتي والذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللاء واللات وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طي وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين وصلة ال الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو ايهم اشد وما عملته ايديهم فاقض ما انت قاض ويشرب مما تشربون او ظرف او جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا هذا شروع منه في بيان قسم من اقسام المعرفة وهو الاسم الموصول قال ثم الموصول وهو الذي والتي والذان والتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا الذي والتي إذن قال ثم الموصول أي من المعرفة الأسماء الموصوله الاسماء الموصوله وعندنا أسماء موصولة وحروف موصولة وحروف موصوله وحديثنا وحديث المصنف في هذا الباب عن الأسماء الموصوله عن الاسماء الموصوله لا عن الحروف الموصولة وقد يشتبه الاسم الموصول مع الحرف الموصول في الصورة فيما مثلا فيما فأحيانا تكون حرفا وأحيانا تكون اسما قال الذي بدأ بما يدل على المفرد المذكر وهو الذي الذي اسم موصول للمفرد المذكر المسألة التي تتعلق بعموم الموصولات أنها معرفة بقيد الصلة بقيد الصلة فهي ليست معرفة بذاتها وإنما المعرف لها صلتها والذي او الاسماء الموصوله مفتقره الى صله الموصول او الى صلتها وهذا الافتراء وهذا الافتقار وضعي فهي اصاله وضعت مفتقره الى غيرها اصاله وضعت مفتقره الى غيرها هناك افتقار طارئ، افتقار طارئ يزول يعني يكون ويزول مثل مثلا تقول كتاب المعلم، فكتاب هنا مفتقر إلى المعلم لتعريفها وبيان إبهام الذي فيها لكن يزول أو تقول مررت برجل يضحك فيضحك هذه جملة صفه لرجل وهذا وهذه الج الجمله أزالت شيئا من الإبهام في رجل لأنه نكر لكن هذا الافتقار لها طارئ ثم يزول أما الافتقار الذي في الأسماء الموصولة فهو وضعي دائم لا ينفك عنها أبدا تقول مثلا جاء الذي مع أن الذي معرفه لكن هل فهم المعنى لم يفهم المعنى, لم المعنى. لماذا؟ لأن هذا فيه إبهام ولأن التعريف الذي فيه مقيد بما يأتي بعده أي بالصلة فتقول جاء الذي أكرمته فهذه أكرمته جملة تسمى صلة الموصول صلة الموصول الذي هو الذي هذه الجملة هي التي أزالت الإبهام الموجود في الذي واضح يفهم من هذا أن التعريف الذي وجد في الأسماء الموصولة كالذي والتي ونحوها ماذا مقيد بهذه الجملة أو مفهوم من هذه الجملة هذه أول المسائل. المسألة الثانية أشير إليها فقط لعل بعضكم يحتاجها وهي أن بعض العلماء قال إن التعريف الحاصل أو التعريف الموجود في الأسماء الموصولة جاء عن طريق ال طبعا هذا في الأسماء الموصولة المبدؤة بال ال كالذي والتي والذين واللاء والاولى الى غير ذلك فهذه الاسماء فهم التعريف او جاء التعريف من ال واما الاسماء التي ليست فيها ال كمن وما واي وال فيفهم التعريف من خلال صله الموصول كما شرحت قبل قليل وعلى كل حال الذي ذكر اولا احسن لانه اعم لانه اعم وقالوا بعضهم كابن مالك مثلا عنده ال في المحل بال من الاسماء الموصوله ال ماذا ها ال عنده في الذي مثلا والتي ها ما حكم ال هنا؟ هذا قبل قليل. بعض يعتبرها زائدا. فهم وإن كانت لازمة لهذه الأسماء. المتن يعني ليس لدخول في مثل هذه، فقط اشرت إشارات ربما يحتاج بعضه. أذ إذن الذي اسم موصول. مبني دال على المفرد المذكر التي التي اسم موصول مبني دال على المفرد المؤنث. إذن مبني ثم قال واللذان واللتان اللذان واللتان اللذان واللتان المسألة الأولى أن كتابتهما تكون بلا من بلا مين فاللذان واللتان واللذين واللت... واللتين تكون بلا مين أليس كذلك في المثل كيف عندك بلا مين وكذا في القرآن الكريم وكذا في القرآن الكريم أما الذي والتي والذين فهي بلا من واحدة وهي كذلك في المصحف الشريف بلا من واحدة لماذا من عنده جواب ما الفرق لماذا كتبت الذي بلا من واحدة والذان بلا مين ها ولى ولاتي ها ولاتي كذلك بلا من انظر في المصحف بلا مين بلا مين نعم انظر في رسمها هل هي بالالف ام بدون الف ها لا توجد الف ها في لات مع التي ها لو لو الان في غير في المصحف لو كتبنا التي هكذا بلا من واحده والتي بلا من واحده كيف نفرق بينهما بعض المصادر ينفع هذا لا ذلك الالف لم يكن موجودا من قبل في المصحف الاول لم يكن موجودا ها اللاتي واحد شيء ها واحده امم نهما الذين لا ما ها اللائي ولاتي لا لا لا من واحده لا واحده لا واحده اذا اللذان فقط واللائي امم فارات من السيء يفرق في اللذان اذا يبقى السؤال الاول فقط في اللذان والذي كتبت بلا ميم وهذه كتبت بلا ميم واحده بحافظ على الجواب مفهوم الان وين كنت اشارت الى شيء من الان اللذان واللاتين ماذا قال المصنف رحمه الله اقرا بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا او جرا ونصبا إذن ماذا يفهم من هذا انهما معربان انهما معربان ك ك كهذين وهذان وهاتين وهات كأسماء اشاره للمثنى إذن فهما معربان اعراب المثنى اعراب المثنى او نقول هكذا احسن اسم ماذا قلت فتح ها اي مصحف عندك ها الرسم؟ لا لا خط من مشريقي او مغربي لا لا لا الرسم الرسم لا باللام لا, لا, لا, لا الرسم يصح اول واللاتي ايه شو اندر في صر طلاق طلاق نعم لا. كلها بلا من واحد كلها بلم واحد الى اللذان واللتان فقط إلا المثنى في المثنى لكن قلت لكم حذف الجواب حذف الجواب الجواب بسيط جدا باذن الله الان نواصل اذن اللذان اسم الموصول هنا قلنا مبني في الذي نقول هنا معرب واضح معرب دال على المثنى دال على المثنى المذكر المثنى ان الم. ها اللذان ها عفوا الذين اللذين اللذيني. في المثنى انظر في اللذين في حاله النصب بلامين ها اي ايه ها ها ها ها ها ها ها ها ها بلا شك ها ها ها ها لم تجدها بعدهم إذن ولتان اسم موصول معرب دال على المثنى المؤنث على المثنى المؤنث في الرفع نقول اللذان واللتان جاء اللذان اكرمتهما وجاء اللتان ها جاء اللتان أو نقول جاءت اللتان ها جاء ها جاء في الفعل نؤنثه نقول جاءت اللتان اكرمتهما في حاله ترى في حاله النص اقول رايت اللذين رايت اللذين لا نقول الذين رايت اللذين اكرمتهما ورايت اللتين اكرمتهما مررت بالذين اكرمتهما ومررت باللتين اكرمتهما, أكرمتهما اذا فيكون اللذان هكذا بالرفع والذين بالنصر ها تمام سبحان الله قال الذين لا واحده ماشي ده ها ها لان رسم المصحف تقريبا مجمع عليه الا في بعض الخلافات إيه؟ إيه؟ آه، آه، الخط الخط الروايه في خط المصحف المعتمد في المغاربه غالبا المغاربه هم الذين يحسبون مرش. واضح والخط الذي يعتمد عند المشارقة والمشروع عندهم حفص ليس سواء فقط وينتج في اخر مصحف التعريف المصحف يجدون الخط المعتمد ويجدون كذلك الرواية المعتمدة حتى في اثبات الخلافات يذكرون اين يعني ما هو المعتمد فلان روايه فلان او فلان او فلان. اختيارات فلان او فلان لكن في زياده في الاسماء الموصوله يوجد في المصحف سأراجع المسألة المساله ان شاء الله المرة القادمة نتحدث عنه إذن لا تهم كثيرا لكن من باب الفائدة إذن, إذن الذي اسم الموصول مبني دال على المفرد المذكر والتي اسم الموصول مفرد مب عفوا مبني دال على المفرد المؤنث اللذان اسم موصول معرب ما معنى معرب يعني أنه يتغير آخره لتغير العوامل الداخلة عليه فيعرب يعرب المثنى لانه دال على المثنى كهذان وهاتان وهذين وهاتين في اسماء الاشاره فتقول اللذان في الرفع واللتان في الرفع واللذين في النصب والجر واللتين في النصب والجر الان نتناول امثله قبل اتمام ما بقي من كلام المصنف رحمه الله في الذي ها قلنا الذي اسم الموصول يدل على المفرد المذكر ما يعطينا مثال ها الذي يعتماله وسيجنبها اليس كذلك قبلها وسيجنبها سيجنبها نابها الاتقى الذي يؤتي ما له يا من يعرف بسرعه نعم مضارع مرتبط قام المستطر ام جوابك استتت من يواصل نعم فعل مضارع مبني للمجهول او مغير الصيغه او مبني لما يسمى فاعله السين داخله في الفعل المضارع السين دخل في المضارع ها تنفس السين مع الفعل او حرف المستقل حرف المستقل نالبها حرف تنفيس اللي عرفناه في الدروس الاولى في علامه المضارع حرف تنفيس وفي البلاغه يفيد ماذا في التوقيت يجنبها فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع و الضمة الضمه ظاهره على اخره الها ضمير متصل مبني على السكون إيه؟ في محل رفع فاعل ها فاعل عمر حسين فاعل مفعول مفعول به ما شاء الله هم اليس مبنيا للمجهول إذا, اذا اذا بني الفعل المجهول يذهب الفاعل ويحل محله ينوب عنه المفعول فيصير نائب فاعل اليس كذلك سراج الدين ها اذا الهاء لو قلنا جنب انظر لاحظوا جيدا جنب الله الاتقى النار جنب الله الاتقى النار واضح نغير الصيغه الان فنقول سيجنب الاتقى النار او لا اقول اتقى اقول التقي سيجنب التقي النار لان النار غير محذوف النار غير ظاهره النار مضمر الظاهر ضمير سيجنبها التقي سيجنبها فانذرتكم نارا ها سيجنب النار التقي الفرق غير مفرق جنب جنب واضح جنب الله جنب الله العبد النار الفعل جنب يتعدى مفعول او اثنين الى مفعولين نقول جنب فعل ما الله فعد العبد مفعول به اول مفعول به اول هذا مفعول به ثاني هذه الجمله اذا غيرنا صيغتها تصير جنب و نحذف الفاعل وينوب عنه نائب الفاعل المفعول به اذا كان اذا مفعولان فالمفعول الاول واضح هو الذي ينوب عن الفاعل مفهوم ليس المفعول الثاني هو الذي ينوب ينوب المفعول الاول لاحظ الان وهذا لابد من معرفه المفعول الاول من المفعول الثاني لا نقول هذا مفعول ثاني هذا مفعول اول واضح الان جنبا جنبا ها العبد العبد النار واضح الان جنب عبد الله هذا يصير ماذا نائب فعل هذا مفعول به مفعول لحد الان نغير كلام الان آخر. طريقه اخرى حتى يتضح المعنى نقول يجنب يجنب الله العبد النار هذا فعل مضارع مبني المعلوم لأنه غير الصيغه فنقول يجنب يجنب ها العبد النار واضح هذه النار ذكرت من قبل لا نعيدها فنقول يجنبها نفعل النار بها العبد الآن هذه النار صارت ماذا؟ هي الضمير فهي ماذا مفعول به؟ ثاني لا نقول أول نقول هي الثاني والعبد نائب فاعل نائب فاعل واضح الآن الآن حد الان واضح الآن الآن نكته فقط حتى لا ننسى الفكره في قضيه مفعول الاول و مفعول الثاني نقول يجنب او يجنب يجنب الله النار العبدة يجنب الله النار العبدة نفهم الان من خلال المعنى يفهم ان النار هي المفعول الثاني وأن العبد مفعول الاول يعني مفهوم وان كان المعنى ان تكون النار هي المفعول الاول ممكن مفهوم واضحا يمكن لكن الاولى ان نقول ها النار هي المفعول الثاني والعبد هي المفعول الاول كأنك خلال المعنى تفهم خلال المعنى تفهم فلو تقدم أو تأخر لا يضر في المعنى لا يضر المعنى من فهم؟ مثال ذلك كسوت أو أعطيت أعطيت هذا الفاعل أعطيت الفقيرة درهما درهما درها من أعطيت الفقيرة يعني فعل الإعطاء انظر فعل الإعطاء وقع أول على الفقير فهو المفعول أول والدرهم هو المفعول الثاني انظر فالفقير مفعول أول هذا مفعول ثاني أعطي نحذف المفعول أعطي الفقي رو هو الذي ينوب عن الفاعل حينما يذهب مفعول أول درهما هنا لو قلت اعطيت درهما الفقيره لو قيل غيرها الى جمله نائب فاعل ماذا تقول هل تقول اعطي الدرهم الفقيره لا تقول اعطي الفقير درهما يعني يبقى هو لو تقدم هذا و تاخر لان المعنى ظاهر واضح نعود الى جملتنا Will it be ماذا نقول عنها What ها مفعول به ثاني يعني now? What is it? What is it? The second one. Do you understand the meaning of her? Do you understand the ظهورها. ثقل تعذر نعم احسن لأن هذا التقى هذه الف والالف يتعذر علينا يظهر علي الحركه يستحيل اظهار الحركات لو حاولت ان تنطق الضمه او الفتحه او الكسره فوق الالف لا تستطيع لا يمكن يتعذر نقول ممنوع انظار التعذر وهذا اسم مق مقصور الذي وهو محل المثال من اجله يجيء بالمثال الذي سيفسد القلم تتركه ويرتاح ها الذي ها لا نقول فاعل اشياء نقول اعرب الاول اسم موصول مبني على السكون الذي على السكون واضح في محل في محل الاتقى الذي ها الاتقى الذي مفعول به ثاني أول إذا اذا استوفى الفعل مفعولاته فلا مفعولات بعد ذلك به المفعول به الأول نصرنا الفاعل الثاني ظهر في الهاء خلاص يحتاج لمفعولين خلاص ينتهي فهم الان جاء الرجل الطويل جاء الرجل الذي فيه طول ها الذي الذي يؤتي ماله الان ماذا نقول عن يؤتي ماله الذي يؤتي ماله لو قيل كم تقول جاء الرجل سيجنبه الادخال من هذا الادخال ما صفاته اليس كذلك الذي يؤتي ما له يتزكى انظر الاتقى معرفه فيوصف بالمعرفه الذي إذن نقول اسم موصوف في محل مبني على في محل رفع او نصب او جر رفع صفه لان الاتقى راي فاعل رايناه مرفوعه فهذا يكون كذلك ماذا في محل في محل رفع الذي واضح هنا. الان الذي لا يمكن أن نفهم لا بد من صله هذه الصله يؤتي ماله الذي يؤتي ماله يؤتي ها يؤتي ابراهيم جمال احسنت فعل مضارع. وما تظنها فعل مضارع. يعني إما فعل إما اسم، والفعل إما ماضي إما مضارع إما أمر. واضح؟ يؤتي فعل مضارع. إيه. هل هل قبله جازم أو ناصب؟ لا يوجد. وهو معتل. هل حذف حرف العلة؟ لم يحذف. إذا ليس مذوم فهو لا يوجد ناصب ولا جازم. يعني قد يقول قائل ربما وقع في جواب شرف يكون مجزوما هل حذف حرف العله لم يحذف إذن هو مرفوع آخره يا مرفوع ورفعه يؤتي يو. ثقل مرفوع ورفعه ضم مقدره منع نعم الظهر الثقل واضح؟ يؤتي الذي يؤتي لكل فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استتر اين فاعل يؤتي ها اين هل هل هو ماله ماله منصوبه الذي سبقتها لا يسبق الفاعل فعله لا يسبق الفاعل فعله ها ما به نائم يا رجل ها مامير مستتر تقديره هو أن يؤتي هو واضح التقي يؤتي التقي او الاتقى ما له ها ليس ممن يؤتى لو بني مجوده يسال يؤتى هذا المثل اتى اتى يؤتي اتى يؤتي ماذا هذا بالفعل اتى اتى و اتى اصله اتى اتى ثم خفت همزه فصارت اتى و إذا اذا قلنا في المضارع يصير يؤتي يؤتي واضح فتحذف هذه همزه فيصير يؤتي ك يعطي يعطي يعطي يقبل يقبل وهكذا يأتي أصله رباعي من الرباعي إذا وجد حرف مضارع مرفوع مضمون فعل أنه رباعي واضح إذا يأتي فعل مضارع مرفوع مضم ما منع منور يثقل الفاعل ضمير مستت تقديره هو ما له فعل به منجرر أو منصوب صوف و نسبه ظاهر على آخره وهو مضاف لمن لا ملهاء ضمير مــ مبني على ما لا مبني على ما لا مبني على أ قل لا ادري قل لا ادري لا ادري ما قال لا ادري علمه الله ما لا يدري ها مبنين على الضم. ما ماله ماذا في اخره ضم فنقول مبني على الضم في محلي جر مضاف اليه ها الان صارت الموصول ممكن نكمل يتزكى يتزكى ها يؤتي ماله يتزكى في المضارع احسن ايه مرفوع او منصوب او مجزوم منصوب هل قبله حرف نصب مرفوع نعم ورفعه ورفعه ها رفعه زين الظمة اين هي يتزكي ها ما نعم من ظهورها لا يا سراج الدين تعذر اليس اخره الثا ها الث لا يظهر عليه حركه اذا فنقول مرفوع رفعه الضمه المقدره من ظهورها التعذر الفاعل اين هو مستتير جوازا او وجوبا ها تقديره هو نعم نعم ها ما إعرابه يتذكر هذه جمله فعليه اليس كذلك ايه يعني هو لماذا يؤتي ماله ها يؤتي ماله ها لما او متى ها او كيف يؤتي ماله هذا احسن سؤال ها ما نعم يؤتي ماله متزكيا يؤتي ماله متزكيا يؤتمانه متزكيا حال من الفاعل اي حال كونه متزكيا هذا هو الاثقل يريد تزكيه نفسه هذه النفس لان صدق ماذا ها خف من اموالهم صدقه وتزكوا تذاهروا ما تزكيهم بها ايه تزكى هذه جمله في محل نصب حال او نقول اتماله متزكيا This is هذه fact ما the word الموصول لا محل لها من What is ما السر في ذلك هذه No فقط دائما it الموصول لا محل لها What is the fact that this word جاء رجل يضحك يضحك أزلت الإبهام أم لا؟ أزلت الإبهام نعم الجمعة التي لها محل من العرب يمكن أن تؤول بمفرد أما الجمل التي ليس لها محل من العرب فلا تؤول بمفرد ولهذا سياتي في المستقبل ان شاء الله ان صله الموصول اذا كانت شبه جمله يعني جار ومجرور جاء الذي عندك عندك يمكن ان تؤول لا يمكن ان تؤول الا بفعل تقول جاء الذي استقر عندك لكن في الخبر في الخبر جمله الخبري تقول مثلا زيد عندك يمكن أن تقول عندك متخبر مقدر متعلق بخبر مقدر تقوله كائن تقول زيد كائن عندك لكن في صلة الموصل جاء الذي عندك لا يمكن أن تقول عندك متعلق بكائن أبدا لأن تقول ماذا بيستقر بفعل لماذا لأن صلة الموصل لا يمكن أن تؤول بمفرده لا تؤول بمفرده إنما تؤول تبقى دائما جملة وسيأتي أنه ماذا بفعل ها متعلقان باستقر محذوفا استقر ولم يقول أما في الخبر كما قال ابنك وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوينا معنى كائن هذا مفرد أو استقر هذا جملة أما في صلة الموصول لا بد أن يؤول ماذا أن يكون المتعلق متعلق الجار والمجرور والظرف ماذا جملة أو فعلا جملة فعليا اذا نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر او نزيد شيئا مثال اخر في التي من يعطينا مثال اخر او قبل هذا من الان في قلتم او قلنا جميعا ان الذي يدل على المفرد المذكر يدل على ماذا المفرد المذكر قال تعالى وخضتم ها من يواصل كذلك كالذي الذي خاض ها دائما صله الموصول لا بد لها من من ضمير يعود على الذي دائما في وسيجنبها الذي ها وسيجنبها اتقى الذي يؤتي ما له والفاعل ماذا هو هذا كل ضمائر تعود على الذي خاض كالذي الذي خاض خاضوا هذا الضمير أو خاضوه ها الهاء تعود على الذي هذه الآية فيها <تصفيق> إشكاف هي الإعراب عند العلماء على كل حال نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء القادم لا تنسوا